بسم الله الرحمن الرحيم آميم بسم الله الرحمن الرحيم آميم بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم الكتاب من الله العزيز الحكيم الكتاب من الله العزيز الحكيم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 ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجر مسمى والذين كفروا عما أنذروا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 أروني ماذا خلقوا مِنَ الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب مِنْ قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين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 وَإذاَا حُشِرًا الناسَّ سُكَانوا لَهُمْ عْجَ أَو وَكَانوا بِعبادَةم وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قُلَالَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مبين وَإذاَا تُطْلَ عَلَم آياتُنَ بَيّنَاتٍ قَالَ الذيينَ كَفَرُوا قلَ الذيينَ كَفَرُوا لِلحَقِّلَم مَا جَأَمْهَا سِحْرُ مُبِين وَإِذاَا تُطْلَ عَلَم آياتُناَ بَيّناتٍ قَالَ الذينَ كَفرَرُوا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 قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمين قل ارايتم ان كان من عند الله وكثرتم به وشهد شاهد وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم ان الله لا يهدي القوم الظالمين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 وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَيَقُولُونَ هَذَا طَعَامُنَا قَدِيمٌ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَيَقُولُونَ هَذَا طَعَامُنَا قَدِيمٌ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانَ الْعَرَبِيِّ لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَٰذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّسَانَ الْعَرَبِيِّ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ وَمِنْ طَبِعِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَٰذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّسَانَ الْعَرَبِيِّ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظلموا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ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 خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون اولئك اصحاب الجنه الذين خالدين فيها خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قُلْ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها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 وَأَن تَجَاوَزُوا عَن سَيِّئَاتِهِم فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَالِي أَنْ أُخْرِجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي وهما يستغيثان الله ويليك آمن إن وعد الله حق فيقول فيقول ما هذا إلا اساطير الاولين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 أولائك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إن كانوا خاسرين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 وَلِوفِّيَهُمْ أَمَالَهُم وَهُمْ لاَا يُظْلَمُون وَلِنكُل لِ دَ رَجَةُ مَِّا عَمِلُ وَلِوفِّيَهُمْ أَمَالَهُم وَهُمْ لاَا يُظْلَمُون وَلِنكُلِّ دَ رَجَةٌ مَِّا وَالَّذِينَ وَفَّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ لا لَا يُظْلَمُونَ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذَهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذَهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا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 وبما كنتم تفسقون والقرء اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت نذر من بين يديه وقد خلت نذر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ أَذْكُرُ أَخَوَاعَدَ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَقَدَ خَلَتٍ النُظُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفهِ أَلَّ تَبُدُ إَّ اللهَّ أَلَّ تَبدُ إَِّا اللهَّهَ إِ أَخَاف عَلَكُم معذاَابَ بذْكُر أَخعَادٍ إذْأَن ذَر قَومَمُ بِالْأَحطَّافِ وَقَدَ خَلٍَ نُذُرُ مِنْ بَيْن يَدَيه وَقَدَ خَلَةٍ نُظُرُ مِنْ بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفهِ أَلَّ تَبُدُ إ اللهَّ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتُفْكِنَا عَن آلِهَتِنَا فَأْتِنَا فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قلُ أَجِئتناَا للتَفِكَنَا عَنْ آلِهَتنا فَأتِنَا فَأتِنَا بِماَا تَعدناَا إِ قُْ تَمِنَ الصَّادِقين قلُ أَجِتنَا للتَأفِكَنَا عَنْ آلِهَتنا فأتنا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 قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ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 فَإِنَّ مَا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أُودِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ بِمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أليم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 كَذَلِكَ نَنجزِ الْقَومَ الْمُجرِمين وَلَقَدمَكَ وجعلنا لهُم فيِي مَا إِ مَكَ لكُمْ فِيهِ وَجَعََّ لَهُم وَجَعللَّ لَهُم سَم وَأَدَصَرَ وَأَفِْدَةَ فَمَا أَظُنَاعَنْهُم فَمَا أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون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 وَلَقدََ أَهَلككنَ مَا حَولكُمْ مِنَقُرَ وَصََفْنَآياتِ عَهُمْ يرجِعون وَلَقدَدَ أَهلككنَ يرجعون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 وَذَالِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا, فلما حَضَرُوهُ قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا, فلما حَضَرُوهُ قَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَمِعِينَ قَالُوا إِنَّهُ لَحَقٌّ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا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 يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم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 فَهَلْ يَهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم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 فإِذاَا لَيتُمَّذينَ كفرٌَُ فَضَر بَرِّْ قابِ حتىَ إذَا أَفْخَنتُمُم فَشدّوسااقَ فشُدُّ الْوسَاقَ فَإَّا مَن ن بَعْد وَإَِّ فِدَا أَنْ حتىَ تَب الْ ذٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَـنْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَاضْرِبُوا الرِّقَابَ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَشُدُّ الْوثاقَ فَإَّا مَن نَّ بَعدُ وَإَِّا فِدَا أَنْ حتىَ تَضَ الحَرْبُ أَْزَهَاب ذَلِكَ وَلَ يَشاءُ اللَّهُ لَ تَصَرَ مِم وَلكِ لَبِلُ وَبَعْضَكُم بِبَع وََّ بِنَ قُتِلُ فِي سَبيل اللَّهِ فَلَ يُضَِّ أَعْملَهُم فَإِذاَا لَيتُ مَُِّن كَفَرُ فَضَر بَرِّ قابِحَت إِذَا أَفْخَنتُمُهُم فشُدّوثاقَ فَشُددُّ الْوسَاقَ فَإَّا مَن بَعْد وَإَّا فِدَا أَنْ حتىَ تَضعَ الْ الحَرْضُ ذَلِكَ وَلَ يَشاءُ اللَّهُ لَن تَصرَ مِنمْ وَلكِ لَبِلُ وَبَعْضَكُم بِبَعْم وََّذِنَ قُتِلُوا فِي سَبيل اللَّهِ فَلَ يُضَِّ أَعملَهُم سَيَهدهم وَيُصْلِحُ بَالَهُم سَيَهدِيهِم وَيُصْلِحُ بَالَهُم سَيَهدهِم وَيُصْلِحُ بَالَهُم ويدخلهم الجنة, وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرْفَهَا لَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرْفَهَا لَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ اِن تَنصُرُوا اللّٰهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللّٰهَ يَنصُرْكُمْ إِن تَنصُرُوا اللّٰهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ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 وََّذينَ كَفَرُوا فَتَعْسَنهُم وَضَلَّ عْملَهُم ذَلِكَ بأََّهُم كَرِههُ مَا أَنزَ لَ اللهَّهُ فَأَحْبَطَ عَعْمالهُم ذَلِكَ بِأََّهُم كَرِهُ مَا أَنزَ لَ اللهَّهُ فَأَحْبَطَ عَعملَهُم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 أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دنبر الله عليهم وللكافرين أمثالها أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم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 ذَلِكَ ب بأن اللهَّه مَوولَ الَّينَ آمَنُ وَأَن الْكافِرينَ لَ مَوول لَهُم إِ اللهَّ يُدخِلُ الَّينَ آمَنُوا عَامِل الصَّالِحاتِ جَّّات جََّةٍ تَجرمٍ تَحتِْ الأنه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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَكَأَنَّهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَعْصِرُ وكاين من قريه هي اشد قوه من قريتك التي اخرجتك اهلكناهم اهلكناهم فلا نعصر لهم هي اشد قوه من قريتك التي اخرجتك اهلكناهم اهلكناهم لهم أسَمَنْ كَانَ على ضَينَةٍم مِروَبِّهِ كَمَزُِّنَ لَهُ سُ أُعملَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهُوأَهُم أَسَمَنْ كَانَ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 ان غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر اللذات للشاربين وانهار من عسل مصفا وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ بِرَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فقطع مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ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 كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقِيمَاءً حَمِيمًا وَسُقِيمَاءً حَمِيمًا فَقُطِعَ أَمْعَاؤُهُمْ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ بيحانهار من ماء غير آسن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من خمر لذة للشاربين وانهار وانهار من عسل مصفى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 فَإِنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أن تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَإِنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ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 وَلِمُؤمِنينَ وَالمُؤمِنات وَلَّهُ يَعلَمُ مُتَقََّبَكُمْ وَمَثوكُمْ فَلَمْ أنهُ ل إِلَهَا إَِّ اللهَّهُ وَسَْوْفِيٍ لِذًا بِكَ وَلِمُؤمِنين والله يعلم متقلبكم ومثواكم فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم وَيقولُ الذينَ آممنُوا لَل نُزِلَ سُورَ فَإذا أُزِلَ سُورَةٌ مُحكَمَةُ وَذُكِرَ فيِي القتَالُ رَأيت رأيتَ الذينَ فِي قُل بِهِمَّ رَضُ يَظُرُون إلَيكَ نَظَرَ الْ المَوْش عَلَْلِ مِن المَوود فَأَول وَيَقولُ الذينَ آممَنُوا لَلانُ الزِلَ سُورَ فَإذا أُنزِلَ سُورَةٌ مُحكَمَةُ وَذُكِرَ فيِي القتَالُ رَأيت رَأيتَ الذينَ فِي قُ بِهِمَّ رَضُو يَظُرونَ إلَيكَ نَظَرَ الْ المَوْش عَلَ مِنَ المَووت فَأَل لَم وَيَقولُ الذينَ آممَنُ لَلُ الزِلَ سُورَ فَإذا أُزِلَ سَُة مُحكمَةُ وَذُكِرَ فيِي القتَالُ رَأيت رَأيتَ الذينَ فِي قُل بِهِمَّ رَضُو يَظُرونَ إلَيكَ نَظَرَ الْ المَوْش عَلَ مِنَ المَوْود فَأَول لَهُم. طاعة وقول معروف فاذا عزم الامر فلو صدق الله لكان خيرا لهم طاعة وقول معروف فاذا عزم الامر فلو صدق الله لكان خيرا لهم طاعة وقول معروف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 فَهَلسَيْيتُم إ تَوَّتُمْ آنْ تُفسِدوا فِي الأرض وََكُمْ قَطِعُ أَحَامَكُمْ أُلَاائِكََّينَ للَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصََّهُم وَأَعْمَا أَ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها افلا يتدبرون القران افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها افلا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 إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم, الشيطان سول لهم وأملى لهم إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم الشيطان سول لهم وأملا لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعدم إسرارهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر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 فَكَْفَ إذَا تَوفَّهُمُ الْمَلَا إِكَ تُ يَبضربونَ وَوجُوهَهُم إِذَا تَوففَّتْهُم الْمَل إِكَ تُ يَضرِبونَ وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكره رضوانه فاحبط اعمالهم ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكره رضوانه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 أَمْحَسِبَ الذيَّنَ فِي قُلوا بِهِمَّ رَضٌ َّ يُخْرجَ اللهَّهُ أَضوانَهُم أَمْ حَسِبَ الذيَّذينَ فِي قُلوا بِهِمَّ رَضٌ َّ يُخْجَ اللهَّهُ أَضوانَهُم وَلَ نَ شَاءُ لأَرَينَا كَوم فَلَرَفْتَهُم بِسمهُم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم ولو نشاء اولى اريناكم فلعرفتم بسماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم اعمالكم وَلَنَ شَاءُ لَأَرَينَا كَوم فَلَرَفْتَهُم بِسمَاهُمْ وَلَ تَعَِفًاهُم فيِي لَحْنقَوول وَلَّهُ يَعلَمُوا أَعْملَكُمْ وَلَ نَبِلْوَّكُم حتىََّ نَعَلَمَ المُجَاهِدِين مِنْكُمْ وَصَّابِرينَ وَنَبِل وَأَخْذَارَكُم. وَلَنَبِل وََّكُم حتىََّ نَ عَلَمَ الْ المُجاهدينَ مِنْكُم والصابرين إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا ورسول وشاقوا ورسولا من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا لن يضر الله شيئا ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا رسول وشافوا رسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا لن يضر الله شيئا وسيحبط اعمالهم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا رسول واشاقوا رسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا لن يضر الله شيئا وسيحبط اعمالهم يا أَهََّينَ آممَنوا أَطيَع اللهَّه وَطَ الرَّسُ لَ وَلاَا تُبَطِل أَعمالَكُمْياأَُوهََّذينَ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 إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا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 فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلى والله معكم والله معكم ولن يتيراكم اعمالكم فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلى والله معكم والله معكم ولن انما الحياه الدنيا لعب وله وان تؤمنوا وتتقوا ياتيكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم انما الحياه الدنيا لعب وله وان تؤمنوا وتتقوا ياتيكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم إ يَسْأَلْكُم وَ فَ يُحفِكُمْ تَبَخَلُ وَيُخرِرجَ أَ غَانَكُمْ إ يَسْأَلقُم وََا فَيُحْفِكُم تَبَخَلُ وَيُخرِرجَ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 وَإِن تَتَوَّو يَسْتَبِدِ الْقَوْمًان غَيرَكُمْ ثُمبَ لَا يَكُُ أَمْثَلَكُمْهَا أَتُمْ هَاُنِ تُدَعونَ لِتُمْ فِقُ تُدَعَوَ لِتُم فِقُ فِي سَبيل اللَّهِ فَمِنْكُم مََ بَخَلْ وَمََ بَخَلْفَإَِّ ماَا يَبَخَلُ, يبخل عَفْسِه وَلَّهُ الغَنِي وَأَنتُمُ الْفُ قَر وَإِن تَتَوََّ يَسْتَ بِدِقَوْمًا غَيرَكُمْ ثُم بَ لَا يَكُُ أَمْثَلَكُمْ هَا أَتُمهَا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 وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ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 يَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَماَا تَأَخخَرَ وَيُتَّا لِعَمَّتَهُ عَلَك وَيُتَّ نِعَمَّتَهُ عَلَيكَ وَيَهْدِيَكَ صِراقَم مُْتَقِيمَا وَيَنصَُكَ اللهَّهُ نَصرًا عززَا وَيَنصَُكَ اللهَّهُ نَصرًا عززَا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 وََّذِي أَنْ زَل السَّكِينَةَ فِي قُلُ بالِالمُؤمنِنينَ لَزْدَادُ لَزْدَادُ إمَََّ عَعمَانهِمْ وَلِلَّهِ جُودُ السَّماواتِ وَالْأَرض وَكَانَ اللهَّهُ عَليِيمًا حَكمَا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 وَسَاءَتْ مَصِيرًا وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ أَنَّ نِيَبِ اللَّهِ ظَنَّ السُّوءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين الظنين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 ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا اننا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتوقروه وتسبحوه بكره واصيلا للتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِرُوه وَتُقِرُوه وَتُوَقِروه وَتُسَبِّحُهُ بُكْرَتَ وَأَصلَ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 إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن لكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما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 إن أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا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 إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرْوًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بَلْ ظَنَنْتُمْ أَلَّنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا بَلْ ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِهِم أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَزُيِّنَ ذٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنًا تظُنُّونَ بِالسُّوءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا بَلْ ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَزُِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَتُم ظََّ السَّوءِ وَكُنْ تُمْ قَوْمًَا بُورَا وَمَلَم يُؤمِن بِلَّهِ وَرَسُوله فَإِن ل أَتَدنَا فَإَِّا وَمََّمْ يُؤمِن بِلهِ وَرَسُولِه فَإِن أَتَدِنَا فَإَِّا أَتَدنَا لِكَافِرينَ سَعيرَا وَمَلَمْ يُؤمِن بِاللَّهِ وَرَرسُولِه فَإِن أَتَدِنَا فَإَِّا أَعْتَدِنَا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 وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا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 قل لن تتبعونا كذلكم قال مِنْ من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل مِنَ من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد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 ليس على الأم حَجُ وَلَا على الأأَعجِ حَرج وَلَا على, على المَرضِ حَجَ وَمَ يُطِعَّه وَررسُ لَهُ يدَخِله جََّ يدَخِله جاتٍ تَجر مِن تَ تحتأَنه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 يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج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 لََد رَضِيَ اللهَّهُ عَن المُؤمنِينَ إذ يبَيعونَكَ تَ تحتَ الشَّجرَةِ فَعَِمَمَا فيِي قُلوبِهِم فَعَمَماَا فِي قُلوبِهِم فَأَنزَل السَّكِينَةَ عَلَيهِم وَثَابَم فَدْحَ قَربَا لََد رَضِيَ اللهَّهُ عَ المُؤمنِنينَ إذ يبَعونَكَ ت تحتَ الشَّجرَةِ فَعَِمَمَا فيِي قُلوبِهم فَعَمَماَا فِي قُلوبِهِم فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيهِم وَأَثَابَم فَدْحَن قَربَا ل قَذِ رَضِيَ اللهَّهُ عَِمُؤمنِنينَ إذِي يبَعونكَ تَ تحتَ الشَّجرَةِ فَعَِمَمَا فِي قُلوبِهِم فَعَمَماَا فِي قُلُوبِهِم فَأَنزَل السَّكِينَةَ عَلَيْهِم وَأَثَابَوم فَدْحَن قَربَا وَمَ غانِمَكَثَتَ يَأْخُذونهَا وَكَان اللَّهُ عزيِيزًا فَكمَا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةٍ يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةٍ يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كثيرة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 واخرى لم تقدر عليها قد احاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير واخرى لم تقدر عليها قد احاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَلَوْ قَالَتْ لَهُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَدْبَارَ مَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ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 أُمَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهُدَى مَعْكُوفًا وَالْهُدَى مَعْكُوفًا أَن يَبلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ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 أُمَّن الَّذِينَ كَثُرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيُ مَعْكُوفًا وَالْهَدْيُ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لم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 أُمَّن الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهُدَى مَعْكُوفًا وَالْهُدَى مَعْكُوفًا أَن يَذُلَّ غَمَّ حِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ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 وَكَانَ اللهَّهُ بِكُلِّ شيءَيءٍ عَمَا إذ جعل الذيينَ كَفَرُوا فِي قُلوبِهِمُحميةَة حمِييةَةَجهِلية فَميةَة الجهِليةِ فَأَزَل اللهَّ سكينةَهُ على رَسُوله وَوعلَ المُؤمنِنين. وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فَامْتَحَنَ الْجَاهِلِيَّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلوا المسجد الحرام ان شاء الله امنين امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا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 والَّذِي الرسَ رَسُولم بِالهُدَدينين الحَقِّن يُهِرَهُ على الدّين كله وكفى بالله شهيدا. على الدّين كلُّ وَكَفَابِ اللَِّ شَهيدَ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 َ رهُم رُكعَ سُجدََ بتَغونَ فَبلَ مِنَ اللهَّهِ وَرربوان سمَاهُم فِي وجوههِم مِن أَثَر السوجودَب ذَلِكَ نَتَلهُم في التوور ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شقاه فازره فاستغلظ فاستوى فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع يغيظ به ملوك وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدَيْن يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطاه فاذره فاستغلظ فاستوى فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع اليغض به ملوك وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا محمد رسول الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ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 ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوى فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغضب به ملकों وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ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 ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم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 ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبهنون ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا فتصبحوا على ما فعلتم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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا فَتُصْبِحُوا على مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ وَاعْلَمُوا أَنْ وَ فكُم رَسول اللهَّ لَْ يطيعكُم في كثٍ مِنَ الأأَممرْرِ عَالِم وَ اللهَّه حَببَ إلَكُم وَ اللهَّه حَببَ إلَكُمإمَانَ وَزَيَنَم فيِي قُلوبِكُم وَكَرَّهَ إلَكُمكُفرَ اُولائِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُضِيْعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون واعلموا أن فيكم رسول الله لَو يُطيعكُم فيِي ككثيرٍ مِنَ الأأَممرْرِ الْعَالِتُم وَل اللهَّه حَببَ إلَكُمْ وَل اللهَّه حَببَ إلَكُم الْإمَانَ وَزََلَهُ فِي قُلوبِكُمْ وَكَرَّهَ إلَكُمكُفرَ وَالْفسُوقَ وَعيصيان فَضْلًا مِنَ اللهِ وَنِعْمَةً وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَنِعْمَةً وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَنِعْمَةً وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤمِنِ نَ قتَتَلُ فَأَصِْحُ بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إحْدَهُ مَا عَلَ الأُخْرىَ فَقاتِلُ الَِّ تَبِغ حَ فَقاتِلُ الَِّ تَبَغِي حتى فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى فَقاتِلُ الَّ تَبغ حََّتَفِي أَ إِلَ أَنّْرِ الل فَإِن فَأَتْ فَأَصْلِحُ بَيْنَهُماَا بِالعَدِلِ وَأَقُصِطُ إِ اللهَّه يُحِبُّ الْمُقَصِطين وَإِن طَاءِ فَتَانِ مِنَ الْمُؤمِنينَ قتَتَلُ فَأَصْلِحُ بَيْنَهُماَا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 انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون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 ولا نساء من نساء عسى, عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظالمون. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ, ولا نساء مِّنْ سَاءَ إِن عَسَى عَسَى أَنْ يَكُنْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ اسْمُ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ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 وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم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 يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنفَى وجعلناكم, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ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 وَإِنْ تُطِعْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَا يَلِتْكُمْ وَإِنْ تُنْطِعْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَٰلِكُمْ شَيْـًٔا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ ثم لَمْ يَرْتَابُوا۟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 والله بكل شيء عليم قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات والله يعلم في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات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 قُل لا تَمُنّوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ للإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ يَمُنُّ أَنْ أَسْلِمُ قُل لا تَمُنّوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ بَلِ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ للإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم طاف والقرآن المجيد بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید دَلْ الععَجِبُ أَنْ جَأَهُمْ مُذِرُم مِنهُم سَقَالَكَافِرُونَ غَذاَا شَيْءٌ عَجبه دَلْ العجِبوا أَنْ جَأَهُمْ مُذِرُ مِنْهُم فَقَالَ الْكَافِرُونَ غََا شَيْءٌ عَجبَ بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا ذَلِكَ ترابا ذلك رجع بعيد اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ اِذَا مِتْنَا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ قد عَمن مَا تَمْ قُصُ الْ الأرضُ مِنهُم وَوعدَ ل كِتابابٌ حَفِي قدَدْ عَِنَا مَا تَم قُصُ الْأَررضُ مِنهُم وَوعدَ ل كِتابٌ حَفِي بلَْكَذذَّبُوا بِالحَِّلََّ جَاءهُم فَهُمْ فيِي أَمر برَجب بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا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 وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بهيج والأرض مددناها وألقينا فِيهَا رواسي وأنبتنا, وأنبتنا فيها فِيهَا كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب تبصرة وذكرى تَدبِصِرَةٌ وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مّنِيبَ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا, فأنبتنا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فأنبتنا, فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد والنخل باسقات لها طلع نضيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج وأحيينا به بلدة ميتاة كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودَ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ لوط وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلُّهُمْ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقٌّ وَعَنِيدَةٌ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلُّهُمْ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقٌّ وَعَنِيدَةٌ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلُّهُمْ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقٌّ وَعَنِيدَةٌ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 اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رقيب عتيد. ما ينفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ما ينفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنتم من متعيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذَلِكَ ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت ذَلِكَ ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم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 وج نف سنس وج کف سی آحسوں شہیر وج كل نفس معها سائق وشهيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا, فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا فَكَشَفْنَا عَن غِطَائِكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا فَكَشَفْنَا عَن غِطَائِكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حديد وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ جہن سانی منع للخير معتد مريب منع للخير معتد مريب منع للخير معتد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه فألقياه في العذاب الشديد الذي جعل مع الشديد الذي جعل مع الله الهه اخر فلقاه فلقاه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن ولکلسی ولكن كان ہول ضلال گائی نو رب نم کوئی تلکین كان کل فی وائی قال ل تَخصمدََّ لدي الدَتُ إلَْك قالَا ل قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إلي قال لا تختصموا لدي وقد قدمت بالوعيد قال لا تختصم لدي وقد قدمت إلي قال لا تختصم لدي وقد قدمت بالوعيد ماو بدن وی مایو بدل بول ملا مایو بدن الیاماں بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل يَوْمَنَ قُ لِجَهًَاَّ مَهَ لِمتَلَأتِ وَتَقُول هَبِ يَمَنَقولُول لِجَهًَاَّ يَوْومَ نَقُول لِجَهًَاَّ مَهَلم تَلَأتِ وَتَقُولُ هَأبِب يَوْمَ نَقُول لِجَهًَاَّ مَنْغَلِم تَلَأتِ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدَ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ هذا ما توعدون لِكُلِّ أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ أُتُوهُ لُوفَا فِي ودخلوها بالسلام ذلك يوم الخلود ادخلوا في السلام ودخلوها بالسلام ذلك يوم الخلود ادخلوا ودخولها بالسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاؤون لهم ما يشاؤون فيها ولدينا فزيع لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا بَزِيدٌ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ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 وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا سَنَقْضُوهُمْ فَنُمْقَهُ فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا مر بو ال شہید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 وَلَقَدَ خَلَقنَ السموَات وَالْأَرضضَ وَمَا بَْنهُمَا فيِي سِتَّةِ أيام فيِي سِتَّةِ أيامُِ وَمَا مَ السَّنَامِ الّغُوبَ وَلَقَدَ خَلَقَن السَّماواتِ وَالْأَرضضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فيِي سِتَّةِ أيام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 اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِي مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِي مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِي مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصِّيحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصِّيحَةَ بِالْحَقِّ ذلك يوم الخروج يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير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 يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ صِرْعَاً ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرُ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ ربل پوری میوائی نشنو لم پور وم چال فذ ربل نحن اری بما يقولون وما میم عليهم بجبار مل किर्बिल कुरान मन यखाफ वईन बिस्मिल्लाहिर بسم الله الرحمن الرحيم व الذاريات بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقروا فالحاملات وقروا فالحاملات وقروا فالجاريات يسروا فالجاريات يسروا فجارةِصر فَْمُقَّماتِ أَمرى فَْمُقَّماتِ أَمرى فَمُقَّمِ أَمْرى إِماَا تُعَدون لَ صادِق إِما تُعَدونَ لَ صادِقُ إِما تُعَدون وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ وَالسَّمَاءُ ذَاتُ الْحُبُكِ وَالسَّمَاءُ ذَاتُ الْحُبُكِ وَالسَّمَاءُ ذَاتُ الْحُبُكِ إِنَّكُمْ لَفِي قول مختلف انكم لفي قول مختلف انكم لفي قول مختلف يؤفكم عنه من افك يؤفكم عنه من افك يؤفكم عنه من افك اوتي الذين هم في غمره نساهم الذين هم في غمره نساهم الذين هم في غمره نساهم يسالون ايان يوم يوم الدين يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَهُم عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ يَوْمَهُم عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ يَوْمَهُم على, عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الذي كنتم به تستعجلون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 إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين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 وبالاسحار هم يستغفرون وبالاسحار هم يستغفرون وبالاسحار هم يستغفرون وفي اموالهم فقر لسائين والمحروم وفي اموالهم فقر لسائين والمحروم وفي اموالهم حق للسائل والمحروم وفي الارض ايات للموقنين وفي الارض ايات للموقنين وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم افلا تبصرون وَفيِي أَفُسِكُمْ أَفَلَاةُ بَصِِرُون وَفيِي أَنفُسِكُمْ أَفَلاتُ بَصِرون وَفيِي أفلا وفي السَّمائِ رِزْبُكُمْ وَما تُعَدون وَفِي السَّمَا رِزْبُكُمْ وَماَا تُعَدون وَفِي السَّمَاِ رِزْبُكُمْ وَماَا تُعَدُون ثوارب السماء والارض انه لحق مثل ما انه لحق مثل ما انكم تنطقون ثوارب السماء والارض انه لحق مثل ما انه لحق سَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَمَا إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَمَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ الْمُكْرَمِينَ فالاتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين ادخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون ادخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قُمْ مُنْكَرُونَ فَرَغَا إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ فَرَغَا إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ فراغ الى اهلي فجاء بعجل سمين فقربه اليهم قال الا تاكلون فقربه اليهم قال الا تاكلون فقربه اليهم قال الا تاكلون فاوجس منهم خوفه قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأوجس منهم خوفه قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأوجس منهم خوفه قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرته فصدت وجهها وقالت فصدت وجهها وقالت عجوز عقيم فأقبلت امرأته في صرته فصدت وجهها وقالت فصدت وجهها وقالت عجوز عقيم فاقبلت امراته في صره فصدت وجهها وقالت فصدت وجهها وقالت عجوز عقيم اوان كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم اوان كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم